بسم الله الرحمن الرحيم أبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه أما من استغنا فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى من جاء كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة أيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أثرة من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لم ما فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثم شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَمْ بثنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصافة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبني لكل امرئ من منهم يومئذ شأن يونيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه